بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم البلد. وأنت يا ذا كم يفارقن الجن الذي كذب اه يستو ان يقذى يقول اهلتم ما النبذات أحسب أن يره أحد ألم نجعله عينين ألم نجعله عينين ولسانا وشفتين غاب ام انسان في يوم ذي مسمعه يسيمن ذا مغربه يدين غنغربه ذا مغربه ثم كان من الذين آذنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة ثم كان من الذين آذنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولاد أولائك أصحاب الميمنة، أولائك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة، والذين كفروا بآياتنا. عليهم ناغو صدى